وَإِن أَرَت تُوسِ بَدَلَ الزَوج م كََ زَجِأَتَيتُم إِ دََّقِ قَ فَلَتَ خذُ مُِ اَنْتَ خُذُوهُ تَمَنَّوا وَإِذْمِمُوا بِنا وَكَانَ فَأَتَى خُذُوهُ وَكُم إِلٰفًا ضِرْ وَاَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا وَأَنْتُمْ تَكْحُمُونَ مَا نَكَحَ إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتة وساء سبيلا laค u mà ganทุku va tuุku àho tuุku وَبَنَتِ الْأُخْتِ وَهُمْ مَاذَا تَحْكُمُ لَنْتِ أَمْ بَنَكُم وَأَخْتُكُم مِنَ الضَّالَّةِ وَأُمَّ وامم ماتت التي دخلتم بهن فإن لن تكونوا دخلتم بهن فلا my wow. Thank okay.